وكذلك كما كان ليوسف في الارض يتبوأوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء وانا نضيع اجر المحسنين وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَتُ يُوسُفَ فَذَكَرُوا عَلَيْهِ فَارْتَفَهُ وَغَمّ لَهُمْ كِرُونَ وَلَمَّا جَاءَ أَذْهَبَ قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوا تُنِيبُهُ فَلَكَ إِلَ لَكُمْ إِنْ ذِي وَلا تَقْرَبُونَ قَالُوا سَنُرَاوِدُهُ عَنُهُ أَبَا وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يحرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم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 فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظ